nie ma żadnego problemu. Nie ma Siedemu zarazemuję, jaką jestem من يساء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أس بَارَ بِثَمَنَ قَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أولياؤه لله من أن الناس فتمنوا فتمنوا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموتى اللبين تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والسهادة فينبئكم بما ayyuha الذين آمَنُوا إِذَا نودي للصلاة من يوم الْجُمُعَةِ فاسعوا إلى ذكر الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا إِلَيْهَا, إن فضوا إليها وتركوك ومن التجارة والله خير